أحبتنا في الله عدنا والعود وأحمدنا صلى الله وتعالى وسلم أن يبارك لنا ولكم في هذه الأمسية الطيبة التي أشرف فيها بأن أكون ضيفا في معية شيخين كريمين فضيلة الشيخ ابن صحاق الحويني وفضيلة الشيخ المستدر حازم صلاح الله عليه وسلم حياكم الله شيخنا حياكم الله حياكم الجنة رفع الله قدركم في الدارين الشيخ حازم السؤال لو تكرمت نقوله فيه نحن في بداية انطلاقه. أسأل الله أن يباركها بإذن الله عز وجل نتساءل أو تساءلنا فعلا بيننا وبين أنفسنا هل فتحنا لهذه القناة أو عملنا في الإعلام بشكل عام أو عملنا في السياسة أو أي عمل هل هو, فيها هل هو غاية أم وسيلة إذا كان غاية فقد حصلنا على ما نبتغيه أما إن كان وسيلة فهو وسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لتحقيق المبتغى الأعظم وهي إقامة شرع الله تبارك وتعالى كيف يمكن أن نسخر وسائل الإعلام ونقول عن قناتنا على وجه التحديد من الله تبارك وتعالى ولخدمة شرع الله تبارك وتعالى لتكون وسيلة جيدة لتحقيق الغاية الأعظم وطبعا في وسط الإعلام اللي حضرك خبرته بشكل أكثر من أي حد وعشرته وعشت معه وتنقلت بين قنواته لترى ما فيها نعم شوف حضرتك أولا لازم نلاحظ ان في ناس بيتعرفوا علينا لأول مرة من خلال الخنوات دي نعم لا. بيشوفونا لأول مرة وما قبل كده بيشوفوا أشكال معينة ماشية في الشارع إنما لأول مرة كلمة تكلم حتى أراك إنه هو بيسمعك هنا علشان يتعرف عليك الكلام ده معناه ان احنا لابد ان يكون كلامنا مناسبا للوصول الى نوعية من الافهام غير اللي احنا متعودين عليها انت متعود في المسجد يأتيك المتقبل لك اصلا هو جاي ليه انهار انما هنا انت بيسمعك بالعكس الغالبية تكون اللي يعني بيحاول يشوف هو ده ايه الكائنات دي لذلك انا ارجو ان احنا نتكلم بصورة محددة وليست عامة تحصورة منطقية افكار مبلورة محددة مسمى شيء تاني ان لازم احنا نسمع غيرنا خصمنا هنا معانا هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يتحرك الى الكفار إحنا عادينا وإحنا مش بتوع تكفير ما بنكفرش طيب خلاص ننتقل إلى من هو أقل بقى إنما هو كان ينتقل في الأسواق علشان يسمع الكافرين فهاتوا يتكلم هنا ما تقولش دي قناة لا يدخلها مش عارف مين ليه لا يدخلها ليه عيادة الطبيب يدخلها المرضى إحنا مش هنقول عليهم مرضى كمان إحنا نقول تعالوا نتكلم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين تعالوا يمكن إحنا اللي في ضلال مبين تعالوا الكلام. هذا الكلام هو اللي قوى يا أخ سيد إبراهيم القنوات الأخرى هو اللي قواهم قواهم لأنه بيجيبوا جيتين النظر قصاد بعض والناس عايزه تشوف نتيجة المباراة ويضعفني أنا أني أكلم نفسي وتكلم تكلم الخصم وهو خصم وخصم لدود أحيانا الآن وتكلمه محدد وترد عليه محدد ويرى حتى الأجواء في الجلسة إعلام الإسلامي طيب عرفنا إيش هذا إعلاء لصوت الباطل وتدعيم له بصورة غيره وبيخرى ما هو لازم لازم بيتسمع هو أصلا مش ما عندهش هو مش مش منحه هو عنده قنوات بس بيتكلم لوحده إنما تعالى خليه يقعد مع الناس هنا ويطرح فكرته وانت بشي تخليلي كلم الناس انت ستأتي به ليرد عليه من هو كفء للرد للرد. هل تكون بذلك نافذة لطرح شبهاته هو رجل نوافذ نعم يعني هو رجل عنده عشرين نافذة وانا عنده نافذة نمرة واحد وعشرين فقفلتها له. ومع ذلك انا بس عن نفسي نناقش الافكار يعني افرض لن تدعو الاشخاص نعم تناقش الفكرة بس تناقشها بامانة موضوعية لا كمان بأمانة إنها تطرح بشدتها بقواتها يعني مثل القرآن الكريم والفضيلة والسنة طبعا أعلم بهذا إن القرآن الكريم هو ذكر حوجج المعاندين والمكابرين والكافرين والمشركين وكل والمنافقين ذكرها مستفيضة ويقول كذا وعشان كذا ولأن كذا وبالتفاصيل ثم يرد عليه فما تخليش الفكرة هنا لما تيجي تتكلم عنها ما تخليش تنتديد باللي بيقولوه بيقولوا كذا وعايزين يهدروا مبدأ كذا وشاف كلموا لأنه هو بيطرح منطق صحيح منطق ملخبط من منطق أرجوز صحيح أنا معاك ما منطق ناس حاسس يعني إنه هو يعني زي اللي قال بما أنني أتحرك وبما أن القطة تتحرك إذا أنا قطة ده, ده, ده مثل شهير في بعض الكتب في ال... في الغرب إنه ليس ده المنطق هو بقى بمنطقه بيبينه إنه هو ده خليناونا وبرحته مدامك يعني مدام هو خليناونا مدامك <تصفي> صح توصل إلى هذه المتيد خلاص فأنا عايز أنا أقيم يعني بالعكس أنا أطرح الفكرة ما يمكن تعالى ما يمكن كلامك مصبوط وعلى فكرة ده صحيح قد يكون عنده كلام مصبوط يعني واحد يقول لي أنتوا ناس كويسين بس أنا خايف من ظلمك لو, لو حكمتني لازم تطمنني لا فانا اقول له ايوه فعلا ده اللي عندك حق انا ممكن اصديرك جايز جدا انا احمل الشرع لكن عندما ااتي لتطبيقه انا لا اضمن نفسي جايزه بقى وحش فانت في فارق بين انك تقبل الشرع وبين انك تقبل من ينادي به جميل. ده فعلا لما حد يقول لي بلاش المساجد في الدعايه الانتخابيه اقول لهم حرام لازم المساجد تدخل في الدعايه الانتخابيه ليه لأن ما تبقاش النوادي بتتكلم والتلفزيونات بتتكلم والازاعات بتتكلم والجامعات بتتكلم والبرامج بتتكلم والمسألة هي لخرساء نعم فشيخنا سألنيك في نقطة ما تفضلت به لعله لا مس جرحا هاما ومهما في أنماط في قضية نوافذ الإعلام سواء كانت هذه النوافذ قنوات وحديثنا على وجه الخصوص عن قنوات أو الإعلام الإعلام الإلكتروني الإعلام موجود الفيسبوك وتويتر كل شبكات الإنترنت بشكل عام ما يقدم من كثير من المحبين لعله يذكرنا الشيخ الحبيب بأبو نوح الذي يقول أنا أكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكذب, ولا أكذب على رسول الله فهو يكذب للدين شغال على الفوتوشوب يجهز صور معينة لتبين إلام الجرح والنسف القائم في سوريا وفي بورما وفي المكان الفلاني والمكان العلاني واحد خبير بلمسات بسيطة يستطيع أن يبين زيف هذا الأمر فهو يقول لك أنا أبين للناس الصورة وكذلك حين نتكلم في منابر إعلامية ويأتي شخص لوصف حادثة معينة أو يتكلم عن الممثلين أو لاعبين أو غيره إن الله هداهم الإسلام دون تقين أو دون تثبت أو دون انضباط فيما ينقل هذه الصور لعلها تسيء إلى الإعلام الإسلامي للأسف دي تربية يا شيخ تربية لازم نوصل لدرجة أننا لا نطيق مش حكاية صحة ولا غلط ولا المصلحة فين لا لازم نوصل أن نحن قلبيا لا نطيق أن نفعل هذا لا نطيق الكذب لا نطيق المبلغ، لا نطيق التهويل، الغاية لا تبرر وسيلة الوسيلة. عايزين نبقى ناس فينا استقامة في الداخل ليس هناك عوج في شيء مستقيم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أن الحكم هو إعدام هذا الرجل ويقول ما كان لنبينا أن تكون له خائنة أعين خائنة أعين يعني بس أبص بطرف عيني ممنوع ممنوع المسلم ما ينفعش يبقى كده كنت لسه بتكلم احد الاخوه الالماني الان من شوية اخونا ابو حمزه فبيتكلم فبقوله له انه يعني خلينا هي هي هو شيء قاسي شوية بس معلش احيانا الشخص المصري او العربي او المسلم او كده لو في اثناء الكلام قالك والله في كتاب كذا ممكن ابقى اقول لك او هجيبه لك في الغالب ما بيجيبوش ولو كلمت واحد غربي ولا والألماني والإنجليزي ويكلمك وقال لك وممكن بأجيبه لك في الغالب بيجيبه ليه؟ لأنه هو تعلم أن يكون وقافا عند الكيودي الفضيلة مولانا قالها إنه, أنه الجيل الأول حتى قبل الإسلام حتى في الجهدية كانوا متعلمينه أنه ما يقدر يعني أبو سفيان لما قال أنا خشيت أن تؤثر عني كذبة, كذبة. ويعني عم ويعني ما هو المزعين شغالين لهم هذ كذبين إنما لا هو يقول تؤثر عني كذبة تتسجل عليا كذبة ده مش ممكن لا إحنا عايزين نوصل كمسلمين يا راجل ده الجاهلي رجل الجاهلي عابد الوثم اللي كان بيسجل قدام حجر بعد ما يوضبه يخليه هبل وللات وللعزة كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي لو جرت وانا بفتح الباب فدى حيث تولى في بلكونة انا مقدر عيب احنا النهاردة اصبح الترصد للجيران فلا احنا لازم نرجع ترباويا نرجع نبقى كويسين احنا وعلى فكرة انا ضد اللي يقول انا عايز اعمل كذا علشان الدعوة لا انت خليك كويس والدعوة بتاعة ربنا الك الكواسة دي او الكياسة دي الانضبط ده هو الذي سيحقق النتيجة العكس العكس سيسقطنا في الوكاسة. آه آه آه الله يساعليك. إحنا مش بنمثل. يا <تضح> مش بنمثل عشان الناس تحب الدعوة. لي لا لا تكون صادقا قدم ما عندك من خير. صحيح. زاك الله خير. طيب قبل أن أقول لعل هذا يذكرني كلي بأن أنت أمس وعدي بمكتبة أن ستفصلك إلى كفر الشيخ معناته كبر عليها أربعة. <تضح> لا دم عيد كتاب. وين عليه بعد؟ خلاص إن شاء الله. يقولوا إن شاء الله. من اللي قال كده لما اكتبه توزع كفر شيء أنتوا ف... اللي تقولونه. لا ما عاد. سيرني وعد هو سمعنا. لا لا. ابني. هو <تصفيق> يعني اكتمل ل ل لفظ الحزم. وأخذ طرفي عن جر جر حتى. حتى يوردي. وري ومسواها مأوها ومثواها. لأنه لأنه كان أبو سفيان بقى لما قال. خشيته أن يؤثر علي كذبا ولولا أن يؤثر علي كذبون لكذبت عنه برغم أن هم جميعا يشتركون في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي خلفه <Lebanon. تكلم> آه <ال طبعا <milhões> اللي خلفه لما القوم الذين ولهم يغضون الطرف عن كذب طبعا يغضوا الطرف لأنهم مشتركون جميعا في الهدف كنت أجزب لكم أجزب لكم بسط كذا لكن في خارج الصحيحين زيادة قال بعدما قال فلولا أن يأثروا علي كذبا قال وكنت مرأا شريفا أترفع عن الكذب يا سلام يا سلام هي دي الزيادة اللي حبيت أنبه عليها سلام بل الذي جعله يأنف الله أن يكذب الله احترام المرء لنفسه الله أكبر كل هؤلاء الذين يكذبون ويخترعون هؤلاء في نظر أنفسهم أقزام كذب لو كان رجلا شريفا في خاصة نفسه لا ألف ان هو يلبس الدناية وزي ما يعني كنت بتكلم على فضلتش محمد يعقوب بقول ان الله إن الله عز وجل خلق الناس لآمن وكراما فاللئيم زي شجرة الصبر وشجرة العنم يأتي الماء العذب على شجرة الصبر فتنعقد مرارتها ويأتي على شجرة العنم فتنعقد حلاوتها الإنسان الخسيس اللئيم لا يمكن ينتفع بكرم الأخلاق ولو وقف الناس جميعا عشان يعلموا مكارم الأخلاق لا يمكن ينتفع بها في قصة رمزية تدل على هذا أن مرأة أعراضية في يوم من الأيام كان عندها شاه الشاهدي ولدت شاهة صغيرة وهي رايحة مشهور مشوار كده لأت ديب لسه مولود صعب عليها يموت فخدته قالت يرضع مع, الايه؟ مع المعزة الصغيرة تمام بدأ الديب يرضع من الشاه الأم كبر وطرعرع ولحد ما بقى كبير كي زي الكلب فراحت برضو مشورها كالعادة بتروح وتيجي عليهم هما الديب والمعزة الصغيرة ماشيين ورا الأم جاءت في يوم من الأهم لقت الديب فاتح كرش المعزة الأم وياكله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 خصائص الدين يرضع بقى لبن معزة يرضع لبن جموسة اي حاجة هو في الاخر دين انا عايز اقول ان هؤلاء الذين يملؤون الدنيا كذبا حتى اخي لا يستحون يعني حتى يعني مثلا كنا نشتكي قديما يعني لما كانوا يتكلموا عنه في الجرائد الكامدة واحد مرة كتب بعني صفحة كاملة كأنه يعمل سلسلة اسمها دعاة في عيادة النفسية تمام واحد ابو اسحاخ الحوي صفحة كاملة ملأها مينا وكذبا صراحة ما فيش حرف صحيح إلا إننا سافرت بإسبانيا مثلا إنما الحشو بقى على الموضوع وراح وجاب وتمويل ومش دا كل ده كل كذب في كذب تمام يخترع يعد يخترع بينه بالنفس بين لا يمكن أن يفعل هذا إنسان شريف النفس صحيح والله صدقت. تمام. زي ما موسى كان قال. ولكنني كنت مرأً شريفا أترفع عن الكذب. الكذب من أخبث الصناعات. والله يا خديت. أنا أنا أقول لك على شيء. لسه حصل يعني خلال الشهر والشهرين فاته أنا في خلال شهر وشهرين فاتوا أن فيه طيب معلش ليش هذا تقصد به أن هذا الرجل من الفريق المغرد المبطل. فلا بد أن يكون الترفع منا من باب أولى وأشرف وأعرف. طبعا هو. أنا كراعي الإنسان يرد الباطل بحق. لا لا يفترى. طبعا. فأنا في الفترة الأخيرة في <تصفيق> البرامج يعني كنت قررت أن أنا لا أعود مرة أخرى للذهاب للاستجابة يعني لها مرة أخرى نعم فلما بيحدث الحاح لأنه هي البرامج دي طبعا شيء طبيعي إنها دائما ما تطلب تكرار الإنسان عليها وكذا فقلت للأخ اللي هو مقدم بالرامج هو طبعا شهي بالعكس نفسيا في صلة وكل شيء إنما يعني قلت له والله شوف أنا قررت أن أنا ما روحش لحد بقى تاني من النوع اللي ما بيحترمش نفسه مش ما بيحترمنيش أنا بيحترم ذاته لأنا لاحظت أن في مسأل موزيع ياخد باله أن أنا هقول الشيء الفلاني فكل ما يجي أرد من الفكرة دي شوفة بحيث أنه لا يمكن مش عايز الجملة توصل وحد تاني دي دي مسألة بلطجة في الحوار ليست انه بيسأل ليتبين ثم يرد وكده لا دي مسألة ممارسة في قطع طريق فهي الفكرة كده انه احنا فعلا اذا وجدنا من يحترم ذاته هو التاني الشريف ده لنفسه بخطبه. على طول نعم صح انما يوم مفيش نعم إذن هي مدرستين شيخنا الكريم ما تفضلت به أن ترى ولعل هذا هو الملموس والمحوط في فضلتكم أن تصل إلى عقل دارهم وتخاطبهم وتطرح فكرتك لهذه الصورة لعل منتهجته من خط يستدعي ذلك أو وأعتقد أنه لا تشغيب ولا اعتراض أن قلنا نحن مرتعناه ومرتسمناه أن نختار ما تفضلت به أنه الخط القرآني أن نعرض الشبه بشكل قرآني بحت فيه الوضوح فيه الصراحة فيه الدقة فيه التخصص واحترام التخصص عن طريق متخصصين في عرض هذه الأفكار دون إحضارهم ونبين الحق لنظهر بالحق الباطل يا بلاش نألف هو القرآن عمل كده بلاش أنا أقول إيه؟ أخفي ما يقوله خصمي وخليني فيما أقوله أنا القرآن ما عملش كده لا. أنا مش عايز أألف منهج اللي هو عليكم بسنتي يعني اسمعوا قرأتي امشوا كده ما تقل فيه القرآن ذكر والله يا أخي كان بيذكر حجج المعارضين لدرجة واحد يقول طب ما فيش داعي للطراجات احنا بعضنا حتى في في التفسير في المساجد كنت طب وانا أعود أشرح للناس قوي كده ان يكون حرب بيستدلوا بكذا وكذا وكذا وكذا ولا أفوت عليه لحسن تعلق بذهن الناس نا لا لأحنا القصد نحن نوضح بالحق بجميع جوانبه والقرآن لشان كده ايه قل هاتوا برخانكم تعال على البرهان احنا ما عندناش حاجة تتخبّع ولا بنخلّيها اكيد ما تفكّها نوجّت بوضوح. بالوضوح حكي. ولو فكرتنا ما عرفناش نقنع بها الآخرين نقول انها ضعيفة خلاص واحنا ما عندناش أفكار ضعيفة صحيح. فبالعكس إعرضوا. وبعدين في نقطة مهمة مش عشان انا شيخ ابقى ان الكفء للرد انت ممكن تحط فريق رد كويس جدا يعرف يرد على هؤلاء الناس انا في واحد لا داعي بكرة اسمه واحد من المشاهير جدا كتب مقال في الصفحة الاخيرة من جريدة مقال ذروخ يعني ذروخ فعلا فلما قرأته حسيت ان الراجل بيقول كلام ايوه وفيه غلط بس ده يبلغ مني انا نفسي اقناع فقعدت قرأته ورحت كاتب رد مش رد بقى قلته طب جاوبني عن ستة اسئلة واحد مين ثلاثة اربعة خمسة ستة وقلت للاخ اللي جاب لي المقال اذا جاوبك عن الستة اسئلة دول انا اختنعت بكلامه واذا عجز يبقى خلاص ولم يستطع ان يجيب عن سؤال واحد ليه بقى وانا ذكرت ده قبل كده في احد البرامج و... و... وايه هي الاسئلة وكده ليه, ليه لم يستطع الرد لانه الاسئلة فعلا اظهرت انه يقول كلام غير منطقي نعم فهي احنا عندنا الحجة فهذا الناس دول يطلعوا يعني تبين يمكن عندهم حالة كويسة يا حتى فيما يتعلق وهذا بين الله منهج للقناة سواء كان في القضايا المتعلقة بالاختصاص الشرعي سيتصدر لها الأكفاء بإذن الله جل وسننحي الأكفاء جانبا فليس هذا مقام الحديث بالإضافة إلى الأمور التي قد تستدعي وتجد من الأكفاء اكفاء جدا أكفاء قل أكفاء, أكفاء إن الله, الله سلامه ما يحتاج إلى اختصاص وإن نظرة اختصاص سواء كانت في الاقتصاد أو كانت في الطب أو كانت في أي أمر آخر سيحضر لها أخصائيها ليطرحوها بصورة مكملة لأنه الشيخنا الحبيب حتى فيما يتعلق بالفتوى الشرعية لا يكملها المفتي إذا احتاجت إلى كلام طبيب إلا بعد أن يستوفي ما أراده الطبيب أو غيرها سواء كان الطب أو غيره أو اقتصاد أو غيرها من القضايا طبعا يعني تنزيل الدليل الصحيح على الواقع الملائم هو العلم قصه كده دليل صحيح مع واقع الملائم لو غيرت بقى دليل صحيح مالوش واقع ما ينفعش والعكس برضو ما ينفعش لكن أنا عايز أقول برضو تتم للكلام أن وح ونحن نعرض الحق ينبغي أن تكون شفقتنا على المخارف مقدمة, مقدمة على غضبنا منه يعني أنا عايز أقول ببقى مضغاز منه صحيح بس أنا وصول الحق إليه، وصول الحق إليه، ده هذا ك أبويات ال الأولى ينبغي أن تكون كذلك يعني. يعني أُمُر بالمعروف بمعروف وانهى المنكر بغير المنكر. لين أحيانا الشدة في الرد تزرع عداوة في قلب المستمع، فيرفض الحق للوسيلة اللي هذي الوسيلة الشديدة برغم أنها حق. كثير من الناس يقبلون الباطل لأنه يعرض صورة هادئة صورة هادئة يعني أنا لا يعجبني مثلا في المناظرات والمناقشات بالذات اللي تكون على الفضائيات والكلام أن في وعد يتعصب ويوم يتنطط الكلام ده ده كله بيوتر المشاهد يوتر المشاهد عشان كده كان بعض مشيخنا يقول لنا لما تبتدي في الفقه ما تقرأش في المحلة ابن حازم ابن حزم مقاتل وانت بتقرأ في المحلة بيتبقى زي الوتر المشدود، تمام؟ وهذا باطل وضلال وتخديش في الرخام ومش عارف الكلام ده. بحس إني ال... يعني أنا نفسي متوتر وأنا بقرأ اللي بدنا ليه؟ وهو ناضج. ربما كان معزوراً يعني في... لإن هما طبعاً استهجنوا علمه ونزلوه مع ترفه. وعمل مذهب على كتبه واحدة. بالضبط كذا. أنا جاوب برضو يعني أنا لما جربت هذا ونظرت في المحل وكنت كلفا به جدا لإنه مقنع. جدا يعني في عرض الحج الكلام فحسيت ان انا برضه زي الوطن لا اقرأ الفقه مثلا مثلا بنفس الشافعي واخذ المناظرة من ابن حزم. يعني طبعا الشافعي لا يبارى في المناظرة بس عايز اقول يعني تجديد يعني يعني يعني ممكن تخلطهم ببعض بس تأخر حاجة عن حاجة فان عايز اقول يعني حتى في النقاش ينبغي كما, كما قال الله عز وجل للنبيه صلى الله صلى عليه, وسلم. عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين وصل به الحال صلى الله عليه وسلم أنه يكاد يقتل نفسه حزنا عنهم يدفرون بالله لأنه لا لأنهم لا يعرفون النار من عرف النار لا يدعو بها على أحد من عرف النار لا يدعو بها على أحد لكن ف... ف... ك... الباخة في فأيتين في الكاف, في, الكاف في الكاف وفي الشعراء ما. لعلك باخر نفسك على أثرين على الكاف اللي يؤمن بهذا الحديث وقاية الشعراء اللي أنا ألتهم كونوا يقتلوا نفسه حزنا عليهم إحنا نفسنا الدعايب وكده الذين يلعون الناس للإسلام يكونوا كده ولا يستفزهم هؤلاء الـ الـ الذين يكذبون عليهم ويشوهون صورتهم فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يضع للناس القبول في القلوب فيش حد له إطلاقا دخل في القصة دي في ناس الله عز وجل كما, كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام وفي أثر أنا ما عرفش سنده لكن يا دايما إيه يعني يذكر مع الآية والقيفة عليك محبة مني فيقال قيل للشيطان هذا الأحباب تحدى بني آدم قال موسى قيل له, له لما قال قال والخير عليك بحبة مني حبيت غصب عني يعني مش فو <تصفيق> أنا يعني ده برضه هذا معنى أرجو أن ينتبه إليه هو معنى مانع معفول موقف بشيء كبير جدا اللغة الهادئة وعلى فكرة الإنسان المتين في العلم لا يستفزه عادة لي معه هو الآلة سيبو يتكلم يتنطط بس قدامك على عينك أنت عارف أنت هتاخذه منين تمام سيبه يلعب وبعدين ادخل بالحجة المقنعة وبعدين لا لا لا يعتقد اي متكلم ان الناس اغبياء العام نفسه اللي, اللي انت متخيل ان هو ما لم, لم يثقف ولا ارى ذكي يفرق بين الحق الباطل الحق له نور في الكلام على الوجه يقول لك الغوالب كان ده كلامه كويس الغوالب ده كلامه مقنع برغم ان هو لم يتلقى يعني تعليما عاليا حتى يستطيع ان يميز بين الحجة للفاضي مثل الطبل صوت عالي ولكن من داخل فأني. ما جاجات ولا ولا يعني كما يقال. الله المستعان. الله هو استهداف الناس اللي هم فيهم توابع أفضل لأنه في ناس يعني لإن ولأن أتيت الذين الكتاب بكل دعاية ما تبعوا قبلتك. نعم ويش إنما في أمة متجردة موجودة. حس كل ما في الأمر إنه يعني في جهال جهال متجه إزالة أو تنظيف وإن شاء الله ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم المشفق الذي يعني من صدق دعوته جعل اليهودي يقول لابنه أطع عبيل القاسم هذا هذه هذ... المرة من أنه لم يرد في النص أنه إسلام آسف الله ولكن فهذه... هذه الروح المفقودة الداعية يجب أن تعلو دعوته ولا يعلو شخصه فإذا أراد أن تعال الدعوة ستصل بيننا إتصالات أستاذينكم نأخذ هذا الاتصال لو تكرمتم مع السلام عليكم السلام عليكم. حياك الله. أخي الكريم لو سمحت أخت الصوت التلفاز. صلاة اخترعت. عوالي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. بلغ حد بلغ كلام الشيخ حاء والشيخ حازم وابسمعيل وألف مظروح لفتح القناة الإنسانية وربنا يبارك فيكم والله يفرط يكتب لنا كل الغرض والله ويبارك لينا في الشيف اتحد الله والله يبارك بصحه حد حاضر ومسمعك كده وإحنا وراه دايما إن شاء الله في الاسلام دايما الخير والله يفرط ويعني المستوى بتاعها قد إيه؟ عارفين بس يعني نبقى جزء الإعلام الاعلام ده ربنا يكفي شره دوت يعني يعني ربنا يديهم ربنا يديهم عشان, عشان عدم مصر وعشان خاطر الإسلام يعني جميع احبكم في الله جميعا وحبيت بس يعني, أ... يعني اصرح معاكم في افتتاح قناه وقال لك انت موجود في زيت الجنه بزيط. بزيط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله فيك شكرا لك أخ طلعت الله يبارك فيك كلامك الله معاكم اتصال ثاني ولا نكتفي طيب نستكمل، إحنا نكتفي، إحنا نكتفي، حنفصل، حنفصل نقول، آه طيب هسأل سؤال لنبالوي ربيه نقطة ثم نكتفي بعد شوية كمان. سبنا الكريم. لمتاد مخربطية. ها نكتفي، ما نكتفي. لا جديد جديد كتوريه. ها بيعني الله يمنحك الله. ما تفضلت به إن في قضية أن نحن عندنا اولا شريح المستهدف للقناة حتى تكون الصورة واضحة بإذن الله عز وجل كل الناس كل الناس هم الشريح المستهدفة نريد أن نوصل لهم الخير بإذن الله عز وجل وما تفضل به فضيلة الشيخ أن تكون المحبة الظاهرة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين وللمسلمين في آن معا أن يهديهم الله تبارك وتعالى أن ندعو لهم بالهداية لن ندعو عليهم بالنار من ضمن الكوابيس أو الأمور المرعبة أن تطبيق شرع الله عز وجل غير ممكن لأن الناس لن تتقبله ولن ترضى به أو لن يكون متقبلا عند الناس وهذا ما يكون هو الهاجس والخوف من أن تعلو كلمة الإسلام وأن يسود أو أن تكون الحكم للإسلام أشوفوا أولا احنا مسلم عندنا كلنا انه مثلا انا احب احب الله احب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حد يمس رب العالمين فأوما نقول لا اله الا الله شايف عيني ووشي وكذا ومع ذلك الاكمل مني ايمانا هو سيدنا ابراهيم قال عن الكوكب هذا ربي ليه هو يكيدوا لدعوته هايجي وصلها فإحنا لازم أموفقين في أسلوب العرض أنا أحب الله لكن هذا يعطيني حماسة تخلينيش شعرف أعرض العرض اللي ينزل لمستوى الناس عشان يأخدهم ويطلع بيهم معايا الشريعة الإسلامية اللي مش عايزين طبواها لهم حق إزاي هقول لك ليه هما عندهم عذرين العذرين دول من حقهم نرد عليهم أولا هو مش خايف بالشريعة الإسلامية هو خايف منك أنت اللي بيطبق الشريعة المشرم على طبق الشريعة أه مثلا وده كلام معقول هو ما يعرفنيش ويمكن يعرفني ويعرفني جديد فلازم النقطة دي أحل هاله لأنها هو غلطان صحيح لأنه دي <تصفيق> في الشرع ملهاش دعوة به لكن طب ما نأفك كده ويفهم الصورة اللي هي والله إذا شفتوني كويس يمشوا معايا وإذا شفتوني يعيش قوموني يزول اللبس هو خايف من حاجة تانية من التفسير تفسير الدين الدين بيقول حاجة بس انت اخترت الأشد أنا عايز واحد طيب وابن يختاروا أي سرهما با لم يكن إثمن التفسير السهل حل له انت مشكلة تفسير الدين ومشكلة أن الأفراد هم المتشددين يحب الشريعة فاحنا خلينا نقول احنا ملناش دعوه في ما في ناس ضد الشريعة لو قلت لهم ايه هيبقوا ضد الشريعة وفي ناس كفره من الكتاب دول كف كفار انا ما بخافش من حكاية ان بلاش تكفير هو بيقول على نفسه يقول لك ما تقوليش ربنا ماليش دعوة بربنا ده كده بصراحة ماليش دعوه اقول له يعني ايه يقول لي ليه ده كان زمان بيحكم من 1400 سنه ايامها ساعتها انما الوقت ده وضع البشر تطور والناس هي اللي تحكم لا ما تجيبليش واحد بيقول كده وتقولي طب طب عليه فانا ماليش علاقة بكده انا لا عايز اكفر حد ولا افسق حد ولا اخون حد ولا دي قضيتي ولا ليه دعوة بيها خالص انما في النهاية في صح وغلط متخمة ما يعليش الامور لكن ده مش جمهور الناس جمهور الناس عنده اشياء حقيقية حل هالو فانت حضرات زي ما تفضل فضيلة الشيخ وانت بتكلم جمهور الناس انظر الى الشريحة الكبيرة في المجتمع اللي هي عايزي واحدة بصراحة هي. واحدة بتعود كل يوم قدام المراية تخلش شعرها أصفر أو أخضر أو أحمر وإعني هملها ولبسها مال وبتصرف فلوس كتير على هذا وت... كل حد عندها هو الجمال هي بتحب ربنا بس لقي واحد بيقول لها احنا نخلي في عسكري ماشي في الشارع معيني حدش قال كده يعني بس عسكري ماشي في الشارع يفرض عليكم ويضربك ويعمل ويسوي وكده فهي خيفة على كل حياتها كده لازم تدلها شوية شوية تفهم المسألة زي احنا محتاجين خطر في التوصيل قدرة على زي ما فضلت شيخ تفضل ان انا استصحب النفوس اللي هي لو احسنت استصحابها انا هتأتي واذا ما احسنتش هتعود خصم وعايز اقول لحبتك حاجة خطيرة احنا بسبب حبنا للالتزام مرة تانية بسبب حبنا للالتزام ادينا هدية للكفار وأعداء الإسلام هدية ثمينة ملايين الناس نشوف واحد بيصلي وكل حاجة بس بيدخن مثلا فاحنا ده إنسان بيعمل حاجة لا شك أنها معصية ومجاهد معصية وكل حاجة لكن إحنا عادينا فراع بقى الليبراليين والعلمانيين والشيوعين والأسالين والاشتراكيين وغيره وتحول الى انه يقع الخصوبة مع الفكر الإسلامي وتبقى قاعدة ومنهج لك لا دي مبدأ وهو ما كانش مبدأ لانه لننفس الاحتواءه هو ما كانش مبدأ هو كان راجل عايز يجيلك وانت قلت له ابعد انت مجاهر بالفسوق هو مجاهر بالفسوق فعلا بس في العقيدة طب كبر العقيدة وربنا سبحانه وتعالى هدي في هذا احنا الان عايزين نقول للناس إحنا على عقيدة واحدة عشان ما نديهمش هدية للكفر يا أخي الكريم بيتنامى تيار المعادي للفكرة الإسلامية وهو أصلا ليس معاديا له فالخطاب لازم يبقى خطاب إن أنت تجيب الناس دول تتكلم معهم نعم هو يعني برضه نفس الكلام اللي هو طبع. إيه اللي هو الحماسة الزائدة تزرع في القلوب عداوة يرفض الحق بسببها يعني نفس الكلام اللي يلفظ الشيخ كنت بتكلم مع واحدة اتصلت بها من عدة ايام زوجها تزعي عليها كنا ماشين كويس نعم وكنا كنا كويس نحن ماشين كويس على طول ايه اللي وحش فيها <تصفيق> احنا غبابه الكلام مش جنب يا <تصفيق> هو يعني زوجها بيهددها بايه كلها انت كون الترفضي دي بتعارض هو ده الكلام لا هي بتقول والله انا انا لا اعارض الدين انا بحب الدين بس أنا مش قادره هو ده الكلام آه. اللي احنا بنقوله ايه يعني مثلا تقول وين كان كثير من النساء يتذرعن بهذا ودي مش الحقيقة يعني لكن يقولوا ايه هو لو يستطيع ان يسوس امرأتين ويعدل ويبقى كويس انا محنديش ما مانع تمام ده مع قطع النظر هي صادقة أم غير صادقة في هذا لكن عايز اقول اللي هو ايهب الشخص نفسه بيطبق غلط تمام مم. لو انهو لو انهو كان نبي. كان نبي عليه الصلاة والسلام متشابها به في هذا كيف يغض الطرف متى يلوم متى يسكت متى يبتسم متى يغضب يحط كل حاجة في موضوعها النبي سبأ ونمشي شوية العلم العلم دليل صحيح مواقف ملائم والنبي صلى الله عليه وسلم لما لما قال العائشة لولا حسان قومك الكوف لهدمت البيت وبنيته على قائد ما دا كلام صحيح ان يبنى البيت على قائد إبراهيم لكن ما الذي منعه من ذلك لا فيش واقع ملائم يخليه يهد البيت لابني حتى لما اراد ابن الزبير ان يهدم البيت واستشار الناس، ابن عباس رضي الله عنه اراع عن القصة دي لما قال ابن الزبير عبد الله يا ايوا علي عاده هد البيت وابنيه على قائد إبراهيم فان صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا أنا أصبحت لا أخشى الناس وعندي النفقة قال السلام انتشر ومش حد هكفر وعندي ما أستطيع أن أبني بالبيت العزرين اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما هدمش البيت وبقاء فابن عباس قال إيه أرى أن تترك أحجارا أسلم الناس عليه وبيتا أسلم الناس عليه خلاص وتسيب الدنيا ما واسع النبي صلى الله عليه وسلم يسعه. خلاص قال والله لو كان بيت أحدكم ما تركوه حتى يجدده فكيف بيت ربكم مم. إني مستخير الرب ثلاثة وبعد ثلاث أيام بقى نشرح صدر النوع إيه الهدم البيت وابني على قواد وابني على قواد برايم لما الجماعة طلع فوق الكعبة بواهدا ينقضوها العالم كلها قريت بعيد ولاك هتنزل صاعقة من السماء تقول لهم جوعتو ده يهدمون البيت تمام فلما وجد الناس إني لا نزلت ولا حاجة قبلوا جميعا ونقضوه حتى وصل قواد برايم فنعزى أقول الهدم البيت وبنانه على قائد إبراهيم ده دليل صحيح لكن الواقع غير ملائم فممكن واحد عالم حديث المكتبة لم يخالط العوام يدي فتوى ضيع بلد لأنه غير عليم بالواقع عشان كده احنا بنقوله يعني الناس مو بس طبعا احنا بنتكلم عن بقى لها قرون تشويه الإسلام تصمحه ويحتلل إلى لاتين أطول الشراك الكامل كل ده قائم على تشويه الإسلام وعلى اللعبة في المصادر الأصيل نحن نحتاج إلى كتاب من الفدائيين اللهم المحتسبين علشان يطلعوا بالفكرة الإسلامية الحقيقية السمحة اللي نبي صلى الله أتى بها عشان الجميع تقتنع معلش أنا ربما يعني العكس يعني أضع حاشية لرجل أنا لقيته سنة 96 في مكة <تصفيق> ونحن نحتاج لهذا الصنف الرجل ده في نظري نيف على التسعين وكان حواليه مجموعة من تلامذته وكان فيهم أستاذ في كلية الشريعة هو اللي كان بيتكلم الرجل ساكت وعليه مهابة ووقار هو كان من بخارة فجت سيرة الشيوعيين وكيف كانوا يقتلون علاء المسلمين وعملوا تجريف للعلماء وكان فانا سألت ولتول طب لما عمل لي دباحه العلماء امار ده عاش ازاي اللي بقى 90 سنة ده فقطت علي انا بقاه الرجل ده نذر نفسه نذر نفسه لله عامل ايه الراجل ده عاش 60 سنة في الحبس الاختياري باختيار نفسه يتفق مع قرية من القرى يأجرونه بيت ويجيبوله الأولاد الصغار يعلمهم العربية والحساب والقرآن الله كلام يغيب في القرية دي شهر شهرين سنة سنتين لا أحد يعلم به لأن كانوا بينتهروا الناس تمام بعد ما يتأكد أنه ترك نواة في البلد أولاد ي يتعلموا العربية وتعلموا القرآن وحفظوه والكلام ده هو يتفقوا مع قرية أخرى له بيت يجرو البيت, البيت ويدخلوا له الأولاد ليلا يبتدى الأولاد يحفظوا ظل ستين سنة من عمره يتنقل بين القوى وراضي بالحبس الاختياري عشان خاطر إيه عنده قضي عنده هم شيء أنا بعتقد لو أن شبابنا تلبس بهذه الفكرة كما فعل المستشرقون بعد سخطق الصنطنية لما حبسوا أن أنفسهم في الأديرة تعلموا لغة غير لغتهم ومن أصعب اللغات اللغة العربية لحد ما وصلوا فيها إلى مستوى عالي في الوقت الأوروبا بدأت تستنشق عبير الخروج من قيد الكنيسة وعصر النهضة والكلام ده هم كانوا حفسين نفسهم في الأديارة في قلب الصحراء علشان يعالجوا المشكلة كيف انتصر هذا الإسلام وازاي الكنيسة الشمالية في أوروبا الشمالية والكلام ده إيه حصلها الذي حدث لها عندهم هم أمة أمة مكلومة من ليس عندهم هم لن يحرك ساكنا لن يرفع قدمه اطلاقا انا اتمنى ان احنا شبابنا يدخلوا في هذا الحبس الاختياري يتركوا بقى اللعب اللي بيلعبوه الملاذه والكلام ده ويدرسوا مصادرنا ناصية دراسة صحيحة ثم يتلبسوا باخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المخالفين انا بعتقد ان نصف وصول الشريعة الى الناس حسن عرضنا لها لو احنا فعلنا هذا الكلام اعتقد ان احنا هنقطع نصف المساب وفي ب... ب... واحد من الجماعة الشتامين اللي على القناة الفضائية اللي بي... بيكره التالي الإسلامي والتالي قال كلمة قال ان احنا نص كلامه ان احنا كمثقفين وإعلام وقنوات وجرائد ومش حال فيه بنلعب على 18 إلى 20% من الشعب واحد فقط يطلع منبر يعمل خطبة وهدد لنا نحن وهذا مما يبين عمق الدين عند الناس الناس متدينين بحب الدين لو وجد رجلا صادقا في تصرفاته وبنفس نفس من اهل النجة والمروءة لا يقصده احد الا لجم يخدمه بأي نوع انا على الخدمة ما يسيبوش كده يضرب دوغة في حيض يساعدوا بأي نوع انا على الخدمة انا بعتقد ان هذا كافي في ابطال مفهول هؤلاء فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الكتيبة اللي تفضلت عن الكتيب العال هذا يذكرنا بجلسة البارحة عند الدكتور مازن وما وما ينتويه من اعدادات حرس الحدود حرس الحدود والكوماند ضرب حديثي الكوماندي للمتدلعه العلميين يعني عشان بس اي علمي لا, لا, لا, لا ما انتحاريين لا لا انا قلت العلميين عشان بس الكلام يتفصيص يا اساطبين جدا نعم وكان ذكر انه عشر سنوات من الاعداد والتدريب هذه لعل هذا يكون نفس طويل ولكن هذا ما يبتغى بإذن, بإذن, بإذن الله. يعني ببطء ولكن بثقة. بإذن الله. بإذن الله كلمة أخيرة شيخ الحبيب كل ما درنا حوله في هذه الجلسة كان عن منظومة الأخلاق ما نريده في هذه القناة بإذن الله عز وجل وهي وسيلة للدعوة الله عز وجل أن نبني المنظومة الحقيقية اللي هي منظومة الأخلاق منظومة الشرف التي ترفع بها الكافر. عن الوقوع في الدناية فنحن أولى بهذا الشرف أن نترفع نريد أن نبني منظومة الأخلاق إحنا الحقيقة يعني إذا كان لي من كلمة فعلا أخيرة أقول لحضرتك فرقوا بين شرائح من توجهون إليهم القول نعم تشريح واضح في كذا في كذا في كذا الشريح اللي إحنا اخترناها اللي هي جمهور الناس إحنا عندنا كما تفضل فضلت الشيخ في حديثة الإسراء والمعراج في حد مخلص من الصحابة قال للرسول عليه السلام قال له اوعى تكلم الناس اوعى تقول لهم الكلام ده مع انه مؤمن بس قال له ما تقول له هل تقول الناس الكلام ده اوعى تكلم الناس كده وفي حد مخلص وهو اقرأ الامة القرآن لما سمع حاجة وجد شيئا في صدره من القرآن والرسول عليه السلام فاذا موجود الشخص اللي في البداية متوتر فإحنا إن شاء الله نهبط بهذا ونزيل الأزمة دي والناس تستجيب وأما الآخرين فلازم نقطع حجته إحنا وبأخلاق فعلا وأنت تعلم حضراتك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وأنذر عشيرتك الأقربين عمل لهم عزومة دبح لهم دباح وعمل لهم عزومة محترمة وجاب عمامه وإخواله وآهله وآريبه عشان يتكلم معهم ووكله وكاله واتبسطه وقعدوا يهجموه ويزعقوله لم يتكلم فضل ساكت خلاص وبعد الهللة اللي عملوها خدوا بعضهم ومشيوا وما موجفش إليهم الدعوة فات شوية شوية أيام يمكن يكونوا 3-4-5 أيام أسبوع راح عامل عزومة تاني ودابح تاني وعامل وليمة تاني ودعاهم تاني كانوا بقى تكسفوا على دمهم الرجل متكلف نفسه وعملين عزومة وروحنا زعقنا لهم ومشناش وما تكلمناش فأكلوا وسكت واستمع فتحدث إليهم تحدث إليهم بالعاطفة بالعاطفة لو غششت الناس جميعا مش هغش أهلي ولو كذبت الناس جميعا ما كذبش عليكنت وتحدث إليهم فإحنا حتى هم ما قابلوش لكن إحنا أصحاب دعوة إحنا هدى هدى نصبر للناس ونسأل الله سبحانه وتعالى ونتبسط إليهم وكذا لأن إحنا بصراحة إحنا عايزينهم لأمور كبيرة إحنا عايزينهم لجهاد كبير إحنا عايزينهم لضضية القوى العالمية والصهونية العالمية والإمبراطورية الأمريكية التي تريد أن تفرض الطغيان والظلم إحنا عايزينهم لإقامة شرع لإقامة دولة الإسلام عايزينهم لأعمال كبيرة فمع يعني اخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك يعني كدا. فأسأل الله أن قناة النادة تذهب نموذجا بإذن الله بالتأكيد من استصحاب النفوس لترفعها ليكونوا حرس حدود وكوماندوز ويكونوا فعلا في منتقى القوة ومش علمين بس أسأل الله أن يجعل من الأمة حرس حدود وكوماندوز حقيقيين محملين بالجهاد في سبيل الله هي عزمة من عزمة الإسلام لا. شيخ الحبيب وصبت سفينتنا في هذه الليلة إلى مرساها فهل من كلمة أخيرة تكلم بها الناس عن قلاث الندى؟ أنا أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، وأقول اللهم مسقي بها بلادك وعبادك. آمين يا رب. لا يبتل. بزيت الجنة شيخنا. بارك الله فيك. رفع الله قدرك على رأي. كملك الله, الله برك. شحزم بزيت الجنة. شكرا الله. علاج شكر التشريف. ليلى من أم الليالي في صحة زوجتي الحويني أكرمه الله. الله ويعني الحقيقة أنا مش بس أثني على, على مودته الصافية لا ذا كمان على ذريته الحقيقة يعني الأخ حاتم الأخ هيثم الكرام الطيبين وعلى أشقائه وعلى عائلته وأثني على هذه الليلة الكريمة وعلى لقائي بحضرك الله يبارك لكم يا رب الله, الله رفع في, في الدار أحيبتنا في الله ها هي الأمسية تختم كعدد كل الأماس الجميلة مرت سريعة على الأقل بالنسبة لي في ضيافة هذين الجبلين الشيخين الكريمين أسأل الله أن يعلي قدرهم في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل أحبتنا في هذه الليلة رسمنا خطوطا عريبة ستسير عليها القناة بإذن الله عز وجل التواصل معكم مفتوح دائما وعبدا سواء بالتواصل عن طريق الهواتف أو عن طريق صفحة القناة أو عن طريق جميع وسائل التواصل المفتوحة لأن هذه القناة منكم وإليكم آمنين من الله تبارك وتعالى أن تكون قناة حقيقية وأن تكون دربا مرسوما في فرارنا جميعا إلى الله عز وجل منظومة الأخلاق هي المنظومة الحقيقية التي سنسير عليها وسنسعى جاهدين لتحقيق هذا الأمر بإذن الله عز وجل نحن هنا للبناء بإذن الله بناء الإنسان بناء منظومة الأخلاق قبل بناء الأوطان لأن بناء الأوطان لن يتم حقيقة إلا ببناء الإنسان والذي لن يكون إلا بالعودة الحقيقية لقد كان لكم في رسول الله يسوة الحسنة أسأل الله عز وجل أن يعبدنا لله حق العبادة وأن يجعلنا وإياكم من تثيرون هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين هذه البداية وهذه الانطلاقة سائلين الله عز وجل أن يخلص النواية وأن يصححها وأن يقدر لنا ولكم الخير ابقوا معنا دائما وأبدا مع قناتكم قناة الندى بإذن الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يكرمكم ونقول في البداية ونقول في الختام حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم جزاكم الله خيرا وتبدأ الخريطة خريطة القناة من الغد بيد الله عز وجل جزيتم الجنة